بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سنسي ينقاف كذلك ينقاف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 وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أممًا واحدة ولكن ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير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 119. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 110. له مقاليد السماوات والأرض 111. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 112. إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصّبنه نوح والذين أوحينا إليك والذين أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتتفرق فيه يضرى على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتفي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينهم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 وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب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 أن لكم عليه أجرًا إلا المودة في القرباء، ومن يقترف حسنة نزيد له فيها عفنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشئ الله يختم على قلبك.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 إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلط وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من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 في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوارف في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن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 اَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلِ الْآلَاءُ مُرْتَدٌّ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يُنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَافِضٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يطلل الله فما له من الله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 ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا, إلا وحيا أو من وراء